موقع رياض القرآن يق... يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض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 بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين يا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ فَسَوْفَ الله بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ دليلة على المؤمنين، أعزّة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لو متلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء